موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحابنا. بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها لرجاء وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجاب أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصاد تلقى أصحابهم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 ونادى أصحابنا لأصحاب أصحاب الجنة أن أفيقوا علينا من الله أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين